اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم سددنا في الأقوال والأعمال وارزقنا الاخلاص يا للجلال والإكرام أما بعد تقدم معنا في الدرسين الماضيين من دروس السيرة أن تكلمنا عن غزوة الخيبر عن عفوا عن غزوة الأحزاب وعن غزوة بني قريضة وتكلمنا بصورة مختصرة عما جرى فيهما من احداث وما كتب الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه من النصر للمسلمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ثم قال سبحانه وتعالى في شأن بني قريضة وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم وقلاعهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. قد اختلف المفسرون في الأرض التي لم تطؤوها ما المقصود بها فقال بعضهم وهو المشهور أنها خيبر وقال بعضهم بل بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد اليمن وقيل غير ذلك وابن جرير رحمه الله له قاعدة في, في مثل هذا الاختلاف الذي يقع إذا كان لفظ الآية يأتي على معنى عام يقول فلماذا نقصره؟ نقصر دلالة الآية على معنى خاص فقال هي تشمل هذا كله تشمل هذا كله كل هذه الأراضي التي لم تطأها أقدام المسلمين قد بشر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له بأنها ستفتح لهم وكان من أحداث غزوة الأحزاب أن أصيب سعد بن معاد سيد الأوس وكان من خيار الصحابة ومع أنه لم يعش في الإسلام إلا هذه المدة اليسيرة قرابة خمس سنوات والنقل قبلها سنة أو سنتين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه سجل من المفاخر والمواقف العظيمة ما جعل له مكان سياتي ذكرها إن شاء الله ولا لا تخفى عليكم فأصيب بسهم رماه به أحد المشركين فوقع في أكحله والأكحل عرق في الذراع و يصعب أن يرقى الدم إذا أصيب في الاكحل الانسان ثم كان يدعو الله عز وجل الا يميته حتى يقر عينه في بني قريضة لأن بني قريظهم احلاف الاوس وكان ينبغي أن يكون لهم موقف مشرف في هذه الضائقة الشديدة ومع ذلك فقد نقضوا العهد في أحلك الظروف وفي أشدها ولذلك كان يدعو الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه في بني قريضة فأقر الله عينه فيهم وشفى غيض صدره فيهم بأن حكم فيهم هو كما تقدم معنا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة فضربت لسعد بن معاذ في المسجد ليعوده من قريب من حبه إياه يريد أن يعوده في كل يوم وفي كل ساعة فأراد أن يراه كلما أتى إلى المسجد في كل فرض من فروض الصلاة فضربت له خيمة في المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فيها تقول عائشة رضي الله عنها وكان قد التأم جرحه حتى ظننا أنه سيشفى وكان قد دعا كما تقدم معنا في درس مضى فقال اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيء فأبقني لها فإنه لا أحد أحب إلي من قوم أقاتلهم من قوم قاتلوا, قاتلوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من بلده وإن كنت قد رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل الموت فيها وبينما كان في هذه الخيمة وكان في المسجد قوم من بني غفار فما فجأهم إلا والدم يسيل إليهم من قبل الخيمة فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فلما نظروا وإذا سعد قد انفجر جرحه وإذا جرحه يغذو دما فمات فيها وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لموته حزنا شديدا تقول عائشة رضي الله عنها والله إني لأعرف لا بكاء عمر من بكاء أبي بكر رضي الله عنهما فقيل لها فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع قالت كان قابضا على لحيته وكان إذا حزن قبض على لحيته صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبة من سندس فعجب الناس لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها لمنادير سعد في الجنة أحسن من هذه لماذا ذكر سعد؟ إلا لما له من المزية والخصيصة سعد سجل مواقف مشرقة منذ أن أسلم من أول يوم دخل في الإسلام وهو يسجل المواقف المشرفة المشرقة أسلم فأسلم بإسلامه قومه كلهم وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وله مواقف تقدم ذكرها في الدروس الماضية انطوت هذه الصفحه وسيأتي معنا إن شاء الله بعد سنة صفحة جديدة وهي صفحة غزوة الحديبية وصلح الحديبية لكن بين هذا وهذا هناك عدة أحداث سنعرج عليها سريعا إن شاء الله منها أن سلام ابن أبي الحقيق وهو أبو رافع كان من اليهود كان من بني النضير وقد خرج لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة تقدم معنا أن منهم من خرج إلى الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر وكان أبو رافع هذا له حصن في الحجاز ولا أدري هل هو في خيبر أو في غيرها لكن قالوا له حصن في الحجاز يقال له حصن أبو رافع فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من أصحابه كلهم من الخزرج لقتله لأنه كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد التأليب عليه وكان ممن ألب القبائل على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له خمسة أميرهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وعنهم أجمعين فذهبوا لهذه المهمة والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المهمات الخاصة إنما يوكل بها الأنصار كما تقدم معنا في مقتل كعب بن الأشرف وهنا مقتل سلام بن أبي الحقيق والذين قتلوا كعب بن الأشرف من الأوس والذين سيقتلون سلام بن أبي الحقيق من الخزرج لأنهم هم الذين يعرفون حصون اليهود وكان بينهم وبينهم مزاورات ومعرفة فكلفهم بهذه المهمة ذهبوا فلما كان قديم المغرب كمنوا بالقرب من باب الحصن وكان الحصن له باب إذا جاء المغرب أغلقوا حتى لا يدخل أحد في الليل ولا يخرج أحد فكمنوا في مكان قريب حتى إذا غربت الشمس قال عبد الله بن عتيق لي من معه قال انتظروني ها هنا فاني ساتحيل للدخول فكمن بالقرب من الباب بعد غروب الشمس ثم افتعل كأنه يريد أن يقضي حاجته وتقنع بثوبه طبعا البواب الآن يريد أن يدخل الناس ليغلق الباب ورأى هذا الرجل فأبطأ عليه. فقال يا عبد الله إن كنت تريد الدخول فادخل فاني سأغلق الباب هو يريد هذا يكون الأمر في حال استعجال حتى لا يتفطن به الرجل فأتى مستعجلا ودخل وأغلق الباب وكمن في مكان ليرى أن يوضع المفتاح حتى رأى المكان الذي وضع فيه المفتاح فلما انصرف الناس ذهب إلى المفتاح ففتح به باب الحصن ليتسنى له الخروج ثم يقول كان سلام هذا وكان له مكانه وله شرف وله فكان يسمر عنده يتنادم عنده الناس في الليل ويجلسون عنده قال فانتظرت حتى انصرف من, من عنده من الناس ثم دخلت وكان يقول كلما دخلت بابا اغلقته من الداخل يقول حتى إذا علم بي الناس اتمكن من قتله قبل أن يصلوا إليه هو لا يريد الآن قضية ان يخرج هو يفكر فقط في تنفيذ المهمه التي وكلت به فيقول لا يهم أن أقتل المهم أن ننفذ هذه المهمة فكان يغلق الأبواب من الداخل فكلما فتح بابا ودخل أغلقه من الداخل حتى دخل على البيت الذي فيه أبي رافع هذا وقال فكان المكان مظلم ما, أريد ما أستطيع أن أراه ومعه عياله يقول فقلت يا أبا رافع فقال من أنت يقول أنا فقط أريد أن أسمع الصوت حتى أتجه باتجاهه قال فضربت بالسيف في المكان الذي سمعت فيه الصوت قال فلم أغني شيئا يعني ما اصبت قال فصاح فلما صاح قال خرجت من البيت قال فلبثت قليلا ثم دخلت وأنا أقول يا أبا رافع غيرت صوتي وقلت يا أبا رافع ما هذا الصوت الذي عندك فقال الويل لك إن بالبيت رجل أراد أن يقتلني الآن الكلام طالب فاستطاع أبو رافع أن يحدد المكان بدقة فضربه بالسيف حتى قتله قال ثم خرجت أفتح الأبواب بابا بابا حتى أردت أن أنزل فتقدمت رجلي فسقطت فانكسرت أجد قال فربطتها بعمامتي ثم خرجت مسرعا إلى الباب قال قبل أن أخرج يقول قلت والله لا أخرج حتى أتيقن أني قتلته قال فبقيت إلى بزغ الفجر وأنا أنتظر فلما بزغ الفجر نادى المنادي ينعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز أو كما جاء يقول فتيقنت أنه مات فخرجت إلى أصحابي فاحتملوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته بتمام المهمة وبتنفيذها قال فبصق على رجلي فكان لم يكن بها وجع الحديث هذا حديث في الصحيح في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأنا أظنه أيضا في صحيح مسلم لكنه في البخاري يقين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا خلال هذه السنة ما بين الأحزاب والحديبية أرسل سرايا كثيرة لكننا سنقتصر على ثلاث أو اربع من هذه السرايا لأهميتها. كان من بين هذه السرايا سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه صاحب المهمات الصعبة الذي نفذ مهمة قتل كعب بن الأشرف كما تقدم معنا فأرسله في سرية قبل نجد فاستطاعوا أن ياسروا ثمامة بن أثال وكان ثمامة بن أثال من سادات بني حنيفه بل هو سيد اليمامة فاسروه واتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم وربط بساريه من سواري المسجد فمر النبي صلى الله عليه وسلم به وقال ما عندك يا ثمامه الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه فقال ما عندك يا ثمامه فقال عندي يا محمد خير ان تقتل تقتل ذا دم وان تمن تمن على شاكر وان ترد من المال فسل تعطه يقول إن تقتل تقتل ذا دم اختلف الشراح في معنى هذا فقال بعضهم أي إن تقتل تقتل الرجل له شرف ومكانه دمه له مكانه فيكون قد اشتفيت بقتلي لأن معلوم أن قتل الرجل الذي له مكانه ليس كقتل الشخص الوضيع وقال بعضهم بل المقصود تقتل ذا دم أي قد أصاب دما فكأنك تقتله بدم قد أصابه وهذا فيه بعد وقيل إن تقتل تقتل ذا دم أي رجل له مكان سيؤخذ بثاره قد يكون هذا هو الأقرب والله أعلم قال وإن تمن تمن على شاكري يقول إما أنت علي فأنا سأشكر لك هذا الصنيع قال وإن تريد من المال شيئا فسأل تعطى الذي تريد من المال أنا عندي أنا سيد قومي أريد أستطيع أن أعطيك ما شئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في اليوم الثاني عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامه فاعاد عليه ما مقالته التي قالها بالامس فلما كان في اليوم الثالث اتاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد عليه فقال عندي يا محمد خير ان تقتل تقتل ذا دم وان تمن تمن على شاكر وان تريد من المال شيئا فسلتعطه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامه فأطلقوه فخرج من المسجد فاغتسل في بستان قريب ثم عاد فنطق بالشهادتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وإن وجهك الآن أحب الوجوه, الوجوه إلي وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك الآن أحب الأديان, أحب الأديان إلي وما كان على الأرض بلدة أبغض إلي من بلدتك هذه وقد أصبحت بلدتك هذه أحب البلاد إلي إني يا رسول الله قد كنت قد خرجت معتمرا فبماذا تأمرني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم عمرته ويذهب إليها وأذن له في ذلك وبشره خيرا فذهب واعتمر طبعا الرجل مثل هذا إذا أسلم يتسامع به الناس فبلغ الخبر إلى قريش فلما اعتمر قالوا صبعت قال ما صبعت ولكني اسلمت والذي بعث محمدا بالحق لا يصل اليكم من حنطه اليمامه حبه حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الحنطه تاتي الى اهل مكه من اليمامه ثم ذهب الى بلده جاء في خارج الصحيحين ان قريشا اصابتهم مجاعه وشده فارسلوا اليه فابى عليه فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك تأمع بصلة الرحم فكاتب ثمامه ليأذن بوصول الحنطة إلينا فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاذن له من السرايا المهمة سرية زيد ابن حالثة رضي الله عنه وهذه السرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل العفص وكان هناك قافله لقريش أميرها أبو العاص بن الربيع أبو العاص بن الربيع هو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا أنه أسر يوم بدر وأن زينب كانت بمكة فأرسلت قلادتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتفتدي به بها زوجها فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه القلاده لخديجه فاهدتها لابنتها في زواجها فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم القلاده رق لها رقه شديده فقال اذ رايتم ان تفكوا لها اسيرها وتردوا اليها ما لها فافعلوا قالوا نفعل يا رسول الله ثم اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا رجع الى مكه ان يرسل زينب اليه فوفى وذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذا فقال إنه حدثني فصدقني ووعدني فوفالي بقيت زينب في المدينة وأبو العاص في المدينة وكان رجلا معروفا عند قريش بالأمانة والشهامه والشجاعة فأرسله أميرا على هذه القاتلة فذهب زيد بن حارثه فهاجموا هذه, هذه القاتلة ففر غنم القافله وفر أبو العاص فلم يستطيع إدراكه فدخل المدينة ليلا حتى دخل على زينب وطلب منها أن تجيره فلما كانوا في صلاة الصبح في أثناء الصلاة رفعت زينب رضي الله عنها صوتها وقالت أنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني قد أجرت أبو العاص ابن الربيع لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أسمعتم ما سمعت قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعت يعني لا أحد يتصور اني أنا أمرتها بهذا أو ان تفعل هذا وإن المؤمنين يجير عليهم أدناهم أو يأخذ بذمتهم أدناهم فقبل اجارتها لزوجها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بنية أكرمي أكرمي مثواه ولا يخلصن اليك فانه لا يحل لك لأنه لا يزال على الكفر ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن حارثة ومن معه في هذه السرية وقال إن رغبتم إن أبا العاص منا حيث قد علمتم فإن رضيتم أن ترد إليه ماله فإن نحب ذلك وإن أبيتم فأنتم احق بهذا المال فإن الله قد افاه عليكم فقالوا بل نرده اليك يا رسول الله فردوا إليه جميع المال حتى إن بعضهم لا بالحبل ويأتي بالشن ويأتي بالقربة حتى دفعوه إليه كاملة فأخذها وذهب إلى قومه ثم أخذ يعطي كل شخص ما له الذي له. فلما فرغ من هذا نادى فقال يا قريش هل اديت الى كل رجل منكم ماله قالوا نعم هل بقي لاحد منكم شيء قالوا لا قال فاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وما منعني من, من ان اسلم في المدينه الا مخافه ان تقول انما اراد ان ياخذ اموالنا ثم هاجر الى المدينه اختم بهذه السريه وهي سريه أبي عبيدة رضي الله عنها التي تعرف بسرية الخبط يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال خرجنا في سرية في ثلاث ثلاثمائة وهذه سرية كثيرة السرية عادة تكون العدد فيها قليل لكن هذه السرية قوامها ثلاثمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأميرها أبو عبيدة عامر بن الجراح وهذا الكم الهائل من, من, من الرجال إنما زودوا بجراب من تمر فخرج بهم أبو عبيدة رضي الله عنه إلى الساحل ليرقبوا عرق قريش طبعا هذه السرية بعضهم يقول هي في السنة الثامنة والذي يظهر والله أعلم أنها قبل الصلح صلح الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يرسل السرايا لقريش قبل الصلح اما بعد الصلح فلا والله أعلم فخرجوا فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منهم تمره في اليوم فلما قيل لجابر رضي الله عنه وما تغني التمره قال كنا نمصها ثم نشرب عليها الماء فلما فني ما معنا من طعام وقد وجدنا فقدها يعني اصبحت لها قيمه فبقوا بالساحل نصف شهر كانوا ياكلون الخبط الخبط ان يضرب الشجره فاذا تحات ورقه أكلوا هذا الورق وابتلوه بالماء كما قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام حين قال هي أعصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي المقصود أهش بها على غنمي أي أضرب بها الشجر فإذا تساقط الورق تأكله الاغنام فهكذا يفعلون لكن الصحابة لما احتاجوا أكلوا أكلوا هذا الورق وبقوا على هذا نصف شهر ثم أخرج الله عز وجل لهم من البحر حوتا يقال له العنبر قال نظرنا وإذا بالساحل كالكثيب وفي رواية كالضرب يعني الجبل الصغير وإذا هو هذا الحوت الذي يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميته. لا أنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. فبقوا ثمانية عشر يوما يأكلون من هذا من هذا الحوت وكان أبو عبيدة ربما نصب ضلع أو ضلعين من الحوت ويمر من تحت الرجل الطويل والرجل على البعير وأجلس ثلاثة عشر رجلا من الصحابة كما في صحيح مسلم في وقب عينه يعني مكان الذي فيه العين ثلاثة عشر رجل جلسوا فيه من ضخامة هذا الكائن الغريب الذي لأول مرة يراها الصحابة ثم قال فأكلنا منه ودهنا حتى سمنا وانتهت المهمة قال وأخذنا وشائج من لحمه فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال هذا رزق أخرجه الله لكم هل معكم منه شيء فتطعمونه فأعطوه مما معهم من اللحم فأكل منه صلى الله عليه وسلم هذه بعض السرايا وبعض المواقف نقتصر عليها في هذا الدرس وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية أسأل الله عز وجل ان يوفقنا وإياكم لكل خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين